بسم الله الرحمن الرحيم كافى يا علي صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ ماذا ربه نباء خفيا قال رب إني وهن العظم مني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 يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى ألا نجعل له من قبل ثميا قال رب أنا يكون لي غلام وكان في امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر جتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا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 وَحَنَنًا مِّمَّا لَدُنَّا وَذَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا وَتَلاَمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا وَاذْكُر فِي الْكِتَابِ مَغْنَمَ إِذْ تَبَدَّثَ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا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 فكُلِّي وَأَشْرَبِي وَقَرِنِي عَنْهَا، فَإِنْ مَا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي ذَرْتُ الْرَّحْمَانِ صَوْمًا فَلَمْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًا، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، قَالُوا يَا مَرْيَمُ نَقْدِجَ إِلَى شَيْءٍ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 إنا نحن نرف الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتني متعبد ما لا يسمع وذا يبقر ولا يؤني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا ثويا يا أبت لا تعبر الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا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 إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا وَأَعْتَزِنُكُمْ وَمَا تَدَعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدَعُوا رَبِّي, وأدعو ربي عَسَاءً لَا أَكُونَ بِدْعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا فَلَمَّا اَعْتَذَ لَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ وَكُلَّمَا جعلنا نَبِيًّا وَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُ لِسَانَ خُضْرٍ عَدْنِيًّا وَاذْكُرْ فِي كِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَلَوَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا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 إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَنَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُولَئِكَ الَّذِينَ أَلْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِنْ مَنْ حَمَلْنَا من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 فَإِنَّ رَبَّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ مَجْمُوعِينَ ثُمَّ لَنَنفِيَ عَنِّي مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِثِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلِيَاءُهَا صِرِّيًّا وَإِن مِنكُم إِلَّا وَارِدُهَا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 وَمَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فسيَعْلَمُونَ فسيَعْلَمُونَ مَن هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كثر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أن اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا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 تكاد السماوات يتفطرن هو تنشق الأرض وتخر الجبال هدى أم دعوى الرحمن ولذى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولذى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتِ الرحمن عبدا لقد أحقاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آملوا وعملوا الصالحات فيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تَشِطُ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ لَكِثَاءَ